بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ليلة فصلي ومم. لربك. اكسر الله تماما. فصلي لربك وانحر. فصلي لربك وانحر. ايه. ان شارئة هو الابتر. ان شارئة هو الابتر. ان شارئة Amin.